من بير اهالينا قصه الهوى وتهني علينا، البحر قينا عن عينينا للبحر جينا والشط وناس عن عينينا علينا وحلفنا علينا مكتوب عن مية قصتها معايا عارف يا هوا ايه الحكاية مكتوب عن مية قصتها معايا ودركها الموجة خايفة علينا منك هوا دائمًا يا بحرك خبي أسرارنا ولا عمرك مرة بتحكي أخبارنا دائمًا يا بحرك خبي أسرارنا ولا عمرك مرة تحكي أخبارنا لكن الهوى ملو مل I'm